بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا تهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعلني رب رضيا يا زكريا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل لم نجعل له من قبل سميا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 وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبِرًّا وَلَمْ يَكُن جَبَّارٌ عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا سرطيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشر سويا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فَقُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُ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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا فلم أعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب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 وَأَنَا تَيَنَّاهُ مِنْ جَالِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجد بينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن إذا تتل عليهم آيات الرحمن خر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غيا.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 تلك الجنة التي نورث من عبادنا التي نورث من عبادنا من كانت قيّا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيّا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 أولا يذكر, الإنسان أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أننا خَلَقْنَاهُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبَّكَ لَنَحْسُرَنَّهُمْ وَالسَّيَّا طِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ دَهَنَّ مَجْتِيَّ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ دَهَنَّ حَوْلَ جهنم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 إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما خير مقامه وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أساسه ورئيا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 والباقية الصالحة خير عند ربك ثوابه وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أوتينما له وولدا أطلع الغيظ أَمِ خذ عذرا ورحما نعهدا كلا سنكتب ما يقولون ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا ثردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 فَلَا تَعْتَدِل عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَاء وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدُ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكادوا السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدوا وكلهم آتي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم ماتي وكلهم اتي وكلهم ماتي يوم القيامه فردا وكلهم اتي يوم القيامه فردا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَةُ وَالدَّارَ فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُذِرَ بِهِ قوما لدا